فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولا نجزيهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا مَا يُؤْذَنُ لَهُ وَيَعْلَمُ وَلَا والنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلمث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك, وأولئك لهم عذاب أليم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 مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومؤاكم النار ومؤاكم النار ومالك من الناصرين.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 أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فينا ديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 لن نجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم ما أن جاءت رسولنا لوطس أبهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء رجzem من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مد ين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورج اليوم الآخر ولا تعثوا ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.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 ولولا أجعل مسملا جاءهم العذاب ولا يأتينهم بعثه ولا يأتينهم بعثة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الرِّضْوَانَ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون <تصفيق> كُلُّ نَفْسٍ زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعهم الله مخلصين له الدين فلما فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أنا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ